وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقفون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَظَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكْرُّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَابِ غُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ کر ویس پولیس می بالکل کو می نو نلا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدين إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف ولا نصيبا فقالوا وَاجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَلَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِدَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَطِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَضَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ فِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمَّةِ نامپوس ملنا سیجیمو یون و ومحرم نال وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيـنَ وَفَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّهُ حكيم عليم